موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا دكت الأرض دك دك، وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم عذب بجهنم، يوم عذب يتذكر الإنسان وأن له ذكر، يقول يا ليت يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي لي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أي المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي